ويا قوم لا يدري منكم شقاقي اي يصيبكم مثل ما اصاب قوم نو مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم رَمِّمَ مَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفاً وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي فانصموه واقم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من ياسيه عذابه يخزيه ومن هو كاذب واتقبوا وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وإلذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا صيحة فاصبحوا في ديارهم جافين كأن لم يظلموا فيها ألا بعدهم مدين كما بعده السموط ولقد أرسلنا مُشَابِئَاتِنَا وسُلْقَالِهِم مُبِينٍ إلى فذعون وملئه فاتبعوا أمر في دعو فتبعوا أمر في العون وما.